هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهري معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم